الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين come um. uh عن رب رضي يا زكريا إِلَى الْكِبَرِ وَإِنْسِيَا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلِيمٌ يَقِينٌ وَقَدْ صَلَطَتْكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي يَا يَا قَالَ آيَتُكَ يا نحيا خذ الكتابا وجره وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من بدنا وزكا وكان تغييا وأرضا بوالدي ولن سلاما عليه يومه الجور يومه ويموت ويوم ما يموت, يموت ويوم يبعث حيا الله رحمته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يكن إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذي لن عن غير المقطوب عليهم ولا الطالب قال إنما أنا رسول رب إن أهدت أولا من زديا قالت أنا يكون لي أولا ولم يمسزني بشعر ولم أكن بغيا قال كذلك and mm -hmm.